على آله وأصحابه أجمعين. الفرق الحادي والخمسون. لا تستعجلوا في الكتابة بفهمكم أول وإلا بغيتوا تكتبون أملي عليكم إملاء. خاف تكتبون غلط وبعدين تقولون قال فلان. الفرق الحادي والخمسون. بين الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا هذا الفرق يجتمل على قاعدتين هاتان القاعدتان لهما صلة في باب العموم يعني في باب العموم العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر من اللفظ هذا هو تعريف العام من جهة الاصطلاح هو المستغرق لما يصلح له لفعة من غير حصر من اللفظ هذا العام يكون للأفراد مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين كثير في القرآن ويقابل العام مقابله الخاص الخاص والخاص هذا لفظه لفظ إضافي لكن المقصود هنا هو الخاص الذي لا أخص منه مثل ما تقول زيد ومحمد وصالح وعبد الله هذا لفظ خاص لأنه يدل على شخص معين أما العام فإنه يدل على أفراد كثيرين والعموم قد يكون عموم أزمنة وعموم أمكنة وعموم إشخاص وعموم أحوال وعموم إلى غير ذلك من مواقع العموم في الشريعة القرافي رحمه الله يقول. إن هذا العموم فيه قاعدتان إحداهما العموم الذي لا يستلزم الأخصة عيننا هذه قاعدة القاعدة الثانية العموم الذي يستلزم عكس القاعدة الأولى. العموم الذي يستلزم الأخصة عينا. عندما نأتي إلى كلمة شيء. هل كلمة شيء هذه لفظ عام ولا خاص آه؟ عام كلمة شيء هذه يسمونها جنس الأجناس يعني أعلى درجة من العموم وتنزل معها وبعدين كلمة شيء تشمل الحيوان يعني تشمل جميع الكائنات تشمل جميع الكائنات عندما نأتي إلى الكائنات نجد منها حيوان وغير حيوان الحيوان هل يشمل نوعا واحدا ولا يشمل أنواع الإب الحيوان والبقر حيوان والغنم حيوان أبن آدم حيوان وماشي كلها لكن عندما تقول في البيت حيوان هل يلزم من هذا أن يكون إنسانا ولا ما يلزم أه؟ أه هل يلزم أنت تقول عندي في البيت حيوان لكن هل يلزم منه يعني هل تفهم منه أنت أن البيت فيه إنسان ولا تقول يحتمل أنه إنسان ويحتمل مثلا فرد من أفراد الإبل أو البقر أو الغنم أو إلى آخره ها؟ ها؟ يحتمل تماما هو كذا هذا هو اللي يقول فيه العام الذي لا يستلزم الأخص هذه صورته يعني تأتي بكلمة حيوان تطلقها لكن لا تدل على الإنسان عينا ولا تدل على زيد من, من, من, من الإنسان ولا تدل على مثلا فرد من أفراد الإبل أو البقر أو الغنم هو محتمل أن يكون إنسان وأن يكون غير إنسان وإذا كان غير إنسان محتمل أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم إلى آخره هذه القاعدة هي التي يقول فيها العام الذي لا يستلزم الأخص عينا وكلمة عينا كما ذكرت لكم بالنسبة ل... بالنسبة إلا أنها إذا أطلقت ما تفهم منها أنت ما تفهم منها أن البيت فيه زيد ولا فيه فرد من أفراد الإبل أو البقر هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية العام الذي يستلزم عكسه عكس القاعدة ذي العام الذي يستلزم الأخص عينا الآن عندما يكون عندك إبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت الإبل عشرين كم فيها؟ آه آه أو أو بعير آه أربعة شيا مظبوط هو يقول النشاة الأولى النشاة الأولى أما عندنا لا الزكاة يقول النشاة الأولى لازم من وجودها عينا يجري هذا في زكاة البقر وفي زكاة الغنم ويجري في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة فإذا كان الإنسان عنده مليون من النقد الورقي المليون زكاته آه خمسة وعشرون ألف ولا ألفين وخمسمية آه خمس وعشرين هو يقول أن, إن, إن هذه الزكاة الجزء الأدنى منها يعني ريال واحد من خمس وعشرين ألف يقول هذا موجود قطعا هذا يعني هذا قصده هو فهذا هو العام الذي يستلزم الأخص عينا والأول هو العام الذي لا يستلزم ها الأخص عينا هذا هو المقصود من هاتين القاعدتين وكل الكلام اللي هو, هو ذكره هو كذكر كلام كثير لكن كله يدور على تصوير القاعدتين وعلى التمثيل لهما فقط تقرؤون عاد أنتم ما كتبه هو وفي من أهل العلم من يعارضه يقول إن هذا ما هو صحيح لكن كما تقرؤون أنتم الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة الخطاب بغير المعين قاعدة خطاب غير المعين هتاني قاعدتان هتاني قاعدتان القاعدة الأولى عندما نقول خطاب غير المعين هل هذا الخطاب موجه للمكلف ولا للمكلف به نقول خطاب غير المعين هل هذا يتصور أنه موجه للمكلف ولا للمكلف به ها ها وايش رايكم ها اخاف ان هز الرؤوس على غير سنع بس ها لكن هل هو للمكلف خطاب غير المعين هل هو خطاب موجه للمكلف ولا خطاب موجه للمكلف به، آه، آه، آه، لا هو خطاب موجه يعني القاعدة الأولى مصورة على أنه خطاب للمكلف لكن غير المعين. القاعدة الثانية. هل هو خطاب القاعدة هل هي خطاب للمكلف ولا للمكلف به لأن اسمعوا القاعدة الفرق يقول الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين غير المعين منه المكلف وقاعدة الخطاب بغير الخطاب بغير المعين يعني المكلف به المكلف يعني هو يقول هنا إن القاعدة الأولى إنها غير ما يمكن توجد يعني خطاب غير المعين هذا ما يمكن لأن الخطاب موجه إلى مجهول لأن الخطاب موجه إلى مجهول يعني هو ممكن أنك توجه الخطاب إلى مجهول ولا ما هو ممكن ما يمكن أبدا لأن ما يتحقق التكليف ما يتحقق التكليف فحينئذ القاعدة الأولى ما هي موجودة في الشريعة ما هي موجودة في الشريعة لكن القاعدة الثانية وهي وقاعدة الخطاب بغير المعين هذه موجودة في الشريعة ويقول هو رحمه الله تحرير الفرق بينهما أن الأول لم يقع في الشريعة والثاني واقع ثاني واقع لكن في أثناء كلامه ذكر ان الخ فرض الكفاية يقول ما يعترض عليه ما يعترض به على هذه القاعدة يقول أنتم ت تقول إن خطاب غير المعين غير واقع في الشريعة لكننا نجد لكننا نجد فرض الكفاية وفرض الكفاية موجه الى من ها ها لا هو موجه الى جميع المختصين في لان انا شرحت لكم فيما سبق فرض العين وفرض الكفاية وفرض الكفاية علشان تفهمونه الان شوين أن فرض الكفاية إن الكثير من الناس يمثل يقول فرض الكفاية مثل الصلاة على الجنازة هذه فرض كفاية هذا صحيح لكن اذا نظرنا الى العلوم وجدناها على قسمين علوم دين وعلوم دنيا فرض العين ما في إشكال لكن فرض الكفاية عندنا مثلا علم التفسير علم القرآن عموما وعندنا مثلا علم الحديث وعندنا علم الفقه وعندنا مثلاً علم النحو علم اللغة وبعدين تأتي إلى علوم الدنيا علوم العلم الهندسة وعلم الكيمياء، والعلوم والج... التي يستقيم بها أمر الدنيا عندما نأتي إلى ناس نجد أنهم يعني مؤهلون للعناية بالقرآن وللعناية بتفسير القرآن نجد أناس يصلحون أن يتخصصوا في علم السنة نجد أناس يصلحون أن يتخصصوا في علم اللغة لأن مواهب نجد واحد يصلح يتعلم الطب واحد يصله يتعلم الهندسة وماشي على هالأمور هذه فتجد علم الهندسة فرد كفاية لكن له مختصون وعلم الطب هذا من فروض الكفاية لكن له أناس مختصون وهكذا فعندما نقول أن فرض الكفاية يكون موجه في المجتمع إلى الناس الذين يصلحون للقيام به الذين يصلحون للقيام به أنتم تشوفون الآن في مراحل الدراسة المدرس الطلبة عنده على حسب تصحيح أوراق الامتحانات الطلبة عنده على درجات درجة صفر واحد ياخذ مئة هذا الشخص الذي يصلح صفر أنا ما أدخل في فرض الكفاية لماذا؟ لأني غير مؤهل لكن أنا أدخل اللي مثلا أخذ مئة في المئة أخذ تسعين في المئة ثمانين في المئة لأن هذا صالح لأن يقوم بأداء فرض الكفاية لكن شخص يعني مستواه الفكري ما أهله للقيام مثل الآن بعض الناس في الحفظ أنا أعرف يقرأ الشيء مرة وحدة فقط ويحفظه كما يحفظ فاتحة الكتاب في الصلاة الثاني تجد انه يقرأ الشيء ستين او سبعين مرة وفي المرة الاخيرة كأنه في المرة الاولى و... وفقت شخص إذا رأيته ما... ما تهتم منه لأن تعرفون الناس حسب المظاهر مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومر واحد قال ما تقولون في هذا قالوا هذا إن خطب لم يزوج وإن سأل لم يعطى وإن شفع لم يشفع مر واحد شخصية في جسمه وفي ملابسه وقالوا اشتبوا في هذا قالوا هذا ان خطب زوج وان سأل اعطي وان شفاء شفاء قال ذاك خير من ملء الارض من هذا فمظاهر الناس لا تدل على حقائقهم الشاهد ان هذا الرجل تحدث انا وياه في مسألة طلب العلم قال انا الان احفظ الكتب الستة كما احفظ فاتحة الكتاب أنا غرضي إنكم تفهمون إن دائرة فرض الكفاية واسع في الشريعة ولكن إنه ما يوجه إلا إلى يعني كل فرض كفاية بحسب أنواع العلوم يكون موجها إلى من يصلح للقيام به لكنه ما يوجه إلى من لا يصلح للقيام به بناء على هذا فرض الكفاية ما يعترض على القاعدة لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى الجميع لكن إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم أم ماذا؟ عن الباقين وبناء على ذلك ففرض الكفاية لا يقدح في عدم وجود هذه القاعدة في الشريعة القاعدة الثانية وهي الخطاب وقاعدة الخطاب بغير المعين الآن عندما نأتي إلى مثلا وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في الشريعة كثير جدا ك الأمر بإخراج شاة غير يعني هذا تمثيل يقول للإنسان إذا وجبت عليه شاة في الزكاة ما نقول له الشات اللي لونها كذا وعمرها كذا المهم أنك تخرج سنا مجزئاً هذا في الغنم وكذلك في البقر والإبل وكذلك مثلا زكات عروض التجارة وزكات الذهب والفضة ما تقول لازم تخرج الريال الفلاني لا تخرج زكاة يعني يعني تخرج ما يكون مجزئا تخرج ما يكون ماذا مجزئا هذا هو المقصود بقاعدة الخطاب وقاعدة الخطاب بغير المعين وأنا ذكرت لكم أن القاعدة الأولى متجهة إلى المكلف وهي غير واقعة في الشريعة والثانية موجهة إلى المكلف به وعلى هذا الأساس المقصود منه تقرأون عاد ما ذكره القاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تعيني الواجب المقصود هو من هذا الفرق هو ذكر قاعدتين لأن كل فرق يذكره يجتمل على قاعدتين الآن لو إن إنسان ترك صلاة العصر وقال أبا صلي نافلة عشرين ركعة ولا مئة ركعة صلاة الصلاة العصر هي فرض ولا ما هي فرض ها ايه هذه النوافل التي صلاها يريد أنها تجزئه عن صلاة العصر يريد أن تجزئه عن صلاة ماذا؟ العصر لو صلى ألف ركعة ما أجزأته عن صلاة العصر فيه شيء يقع عند الناس عند بعض الناس يتصدق بصدقة فلوس وبعد ما يعطيها الشخص يقلب النية من كونها صدقة إلى كونها زكاة ومثل حصل أيضا في الصلاة سألني أمس واحد وأسئلة كثيرة يحول يكبر على النفل ثم يقلبها فرضا ثم يقلبها فرضا فليس في الشريعة انقلاب نفل يعني كذا إلى فرض هو هنا ذكر قاعدتين القاعدة الأولى يقول اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب لكن التصوير اللي هو صور يقول في يقول ان العبد العبد ما تجب عليه صلاة الجمعة ما تجب عليه صنات الجمعة، لكن إذا حضرها وصلى أجزاته، هو واجب عليه الظهر وحضورها بالنسبة له ليس بواجب، مندوب، صار إماماً. صار إمام مثلا يصلي خلفه ألف أو أكثر التصوير اللي, اللي هو بنى عليه القاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب يقول إن العبد ما وجب عليه حضور الجمعة لكن لما حضرها وبدأ الصلاة أصبحت الصلاة في حقه ماذا؟ في حقه ها واجبة نفس الشيء المسافر المسافر ما تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضرها وصلى مع الناس فإنها تجزئه ولو كان إماما لو كان مثلا إماما هذا التصوير علشان تفهمون يعني تصوير فيه شيء من الدقة هذا التصوير الذي قصده ما ليس بواجب يجزئ ماذا يجزئ عن الواجب على هذه على هذه الصورة وبين قاعدتي تعين الواجب وتقرأوني ما في شيء عاد باقي سهل ما في شيء القاعدة الرابعة الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل وقال هنا فالأول لا يجزئ عن الواجب والثاني قد جز وذكر جملة من المسائل أنا أذكر لكم المسائل هنا لأنها هي التي توضح لكم هذا الفرق المسألة الأولى يقول إن الشخص يجوز له أن يقدم الزكاة بعد تمام النصاب وقبل تمام ها وقبل تمام الحول عندما نأتي إلى الحكم هل يجب عليه تقديم الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة إلا بعد تمام الحول ها يعني إنسان ملك له مليون في رمضان